بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله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 لا يعلموها إلا الله يا الله يا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحرك بهذا أن يكبر قدرك عند الله كصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله الله هل لك صدقات تخفى لا يعلموها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلموها إلا الله قصص لا تكشف الا بكتابك حين ترى الله واحروك بهذا ان يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك انت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها الا الله هل لك سر عند الله بينك انت وبين الله هل لك نقاط تخفى لا يعلمها الا الله هل لقص نقاط تخفى لا يعلموها إلا الله